جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين جمعين ذكرتم أحسن الله إليكم أن الأعمال بالنسبة لإيمان ثلاثة أقسام نعم كانه بقي قسم ثالث الأعمال بالنسبة لمن حيث تأثيرها في الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يذهب الإيمان بذهابه.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 فهذا يؤثر في كمال الإيمان الواجب نعم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك